ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أطلب أيها الرسول المغفره لهم أو لا تطلبها لهم فإن طلبتها سبعين مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم لأنهم كافرون بالله ورسوله والله لا يوفق للحق الحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد وهنا أيها الإخوة في ختم الآية الكريمة بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين تذيير مؤكد لما قبله من الحكم فإن اغفرت الكافر بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق أما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه الاستغفار ولا صلاة الجنازة ولا غير ذلك وهذه آيات عظيمة من كتاب الله تعالى وفيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لأمته فقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أي سواء طلبت يا محمد لهؤلاء المنافقين المغفرة أو لم تطلبها فإن الله لن يغفر لهم ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه هكذا يقول عمر الخطاب تأمل وثبت إليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا و كذا وكذا اعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال أي عمر بالخطأ فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم إذا ربنا يقول لنبيه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ثم جاء التعليل ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم اي ان تسال الله المغفره لذنوب هؤلاء المنافقين سبعين مره فلن يسترها الله عليهم ولن يتجاوز عن مؤاخذتهم بها وهذا نحو قوله تعالى في سوره المنافقون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ثم قال تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله اي عدم مغفره الله ذنوب المنافقين بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام والله لا يهدي القوم الفاسقين أي والله لا يوفق للايمان به وبرسوله القوم الخارجين المؤثرين الكفر به المصرين على فسقهم ثم قال الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا, لو كانوا يفقهون فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة ثبوت بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمن وقالوا مثبطين لاخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحرب وكانت غزوه تبوك في زمن الحرب قل لهم ايها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو كانوا يعلمون إذن فريح المخلفون المخلفون أي الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأصل خلف يدل على مجيء شيء بعد شيء وقيامه مقامه فريح المخلفون بمقعدهم خلافة أي بعد وأيضا تشمل معنى مخالفين فهم بقوا في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حولهم مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسعيد في هذه الدنيا هو الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا يخبر الله تعالى أن المنافقين الذين تركهم الله وهذا من الخذلان ولم يوفقهم للجهاد فرحوا بقعودهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مخالفين أمره بالنهوض للجهاد وكرهوا أن يجاهد الكفار بأموالهم وأنفسهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمته وقال بعضهم لبعض لا تخرجوا مع المسلمين إلى تبوك لغزو الروم في شدة الحرب فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن نار جهنم أشد حرة لو كانوا يفهمون عن الله ويعقلون كلامه إذا يتامل الإنسان طبعا آئلة بعده فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون معناه فليضحك المنافقون قليلا في هذه الدنيا الزائلة وليبكوا في الآخر الأبدية كثيرا في نار جهنم جزاء من الله بسبب ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والنفاق والمعاصي طبعا لقف في المختصر قاله فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهات قليلا في حياتهم الدنيا الفانية وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخر الباقية جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا وهنا الأمر صفة يضحك هو للتهديد لأن حالهم أنهم مخالفون إذا لما ذكر الله تعالى ما ظهر من النفاق والهز من الذين خرجوا معه إلى غزوة ثوك من المنافقين ذكر حال المنافقين الذين لم يخرجوا معه وتخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار وعدل باطلة كاذبة فلما اعتذروا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم معروف برحمته ورأفته بالجميع فكشف الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم وأعلمه بسوء فعالهم فقال تعالى فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسوله أي فريح المنافقون الذين تركوا أمر الله تعالى وأمر نبيه فتركهم الله تعالى ولم يوفقهم للجهاد بقعودهم بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مخالفة منهم لأمره بالنهوض للجهاد لأن الإنسان يسارع في استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يأمر إلا بأمر من عند الله وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي وكره هؤلاء المنافقون أن يجاهدوا الكفار ببدل أموالهم وغزوهم بأنفسهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته تعالى. وقالوا لا تنفروا في الحرب أي وقال المنافقون قال بعضهم لبعض لا تخرج مع المسلمين إلى ثبوت لغزو الروم في وقت شدة الحرب. قل نار جهنم اشد حرا. انتبه لي تقرير العقيدة وتلقين العقيدة فربنا يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يرد على شبه الكفار والمنافقين وهذا في كل زمان ومكان ينبغي أن يقوم الناس بجهاد القلم والكرمة والحجة والبيان وقد على شبهات المفسدين قل نار جهنم أشد حر أي قل يا محمد للمنافقين الذين يتعللون عن الجهاد بسبب شدة الحر قل لهم نار جهنم التي يدخلها في الآخرة من خالف أمر الله وعصى رسول الله أشد حرارة من حر الدنيا الذي لا تريدون أن نفر فيه فهذا تهديد شديد وبيان قال قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون نحن بيمس الحاجة إلى الفقه لأن الإنسان بالفقه يتعرف على مراد الله ليؤدي حق الله سبحانه وتعالى أي لو كان هؤلاء المنافقون يفهمون عن الله ويعقلون كلامه لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحق لماذا؟ ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا الحر ولما فروا من المشق الخفيفة المنقضيه إلى المشق الشديد الدائمه وفي سورة النساء ربنا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقل ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قال والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها إذا العذاب الذي عند الله تعالى عقاب شديد لا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أي فليضحك المنافقون قليلا في هذه الدنيا الثالة وليبكوا في الآخرة الأبدية كثيرا في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي فسيبكي المنافقون كثيرا في الاخره جزاء من الله لهم بسبب ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والنفاق والمعاصي إذا ربنا جل جلاله يهدد هؤلاء غايه التهديد طبعا هنا فليضحك قليلا ليس معنى ان الإنسان لا يضحك ابدا ليس معناه وقد حصل لي ثم يوم كان شخص من المصلين معنا ثم ضعف ضعف ضعف حتى صار لا يستطيع أن يصلي قائم فصار يصلي جالسا ثم ضعف حتى صار لا يستطيع أن يأكل فأهله طلبوا مني اللقاء وجلبوه وأنا فرحته يعني حتى بوقته عرضت له المعالجة والمساعدة لأجل أن يذهب به كنا في العراق وكان في الامكان أن يرسل إلى سوريا كان الناس يتعالجون فيها فسألته لماذا قال أنا قرأت هذه فصرت لا أضحك وقرأت عن الأكل والشرب فصرت لا أكل ولا أشرب فأصبح حافظا يعني ثم بينت له المراد ثم صار يأكل فبرئ بحمد الله والآن بحمد الله هو يسد مسدي فيدرس صحيح البخاري ويعلم الناس الدين بحمد الله تعالى فإذا فهم القرآن هو أمر في غاية الأهمية ثم قال تعالى فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فإن عادك الله أيها النبي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 فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء وهنا في هذه الآية الكريمة فإن رجعك الله يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مستقبله إلا ما أخبره الله تعالى به إذا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ردك الله تعالى من غزوة تبوك إلى جماعة من هؤلاء الذين تخلفوا عنك في المدينة لذا عذر فاستاذنوك للخروج معك للجهاد في غزوة لاحقة فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا وذلك لأنكم رضيتم بالتخلف عن الجهاد حين دعيتم أول مرة للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فاقعدوا مع المتخلفين عن الجهاد ثم ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد منهم كما في الآيات التي سنقرأها بحمد الله تعالى فقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي أيها الرسول على أي ميت من موت المنافقين أبدا ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له إذن ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من هؤلاء المنافقين إذا مات ونهاه أن يقف على قبره داعيا له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم اي وماتوا على أعظم الفسق وهو الكفر بالله تعالى ونهاه أن يستحسن أموالهم وأولادهم فيغفر بها فالله تعالى إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا وأن تخرج أرواحهم وهم مستمرون على كفرهم إذن فإن رجعت الله طائفه منهم فاستاذنوك للخروج أي فإن أرجعك الله وردك يا محمد اللهم صل على يا محمد من غزوة ثبوك إلى جماعة هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك في المدينة لغير عذر بغير عذر وفرح بذلك فاستذنوا للخروج معك للجهاد في غزوه اخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي فقل يا محمد عقوبه لهم حتى نعلم أن من علامة السيئه السيئه بعدها وأن هذه السيئات جراحات وأن الذنوب سبب للخذلان لم تصحبوني ابدا في أي سفر للجهاد ولا لغيره كنسك ولن تقاتلوا معي عدوا من الأعداء أبدا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة أي وذلك لأنكم رضيتم أيها المنافقون بالتخلف عن الجهاد حين دعيتم أول مرة للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. وتأمل العقوبه كما في سورة الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهم قال تعالى فاقعدوا مع الخالفين أي فاقعدوا فقعد أيها المنافقون مع المتخلفين عن الجهاد من الأشرار الفاسدين الذين تخلفوا بغير عدر ومع المعدورين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فربنا جل جلاله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسعى في تخليد المنافقين وإهانتهم وإبلادهم فالذي سبق ذكره في الآية الأولى ومنعه من الخروج معه إلى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم وإهانتهم وهذا الذي ذكره في هذه الآية هو منع الرسول من أن يصلي على من مات منهم سبب آخر قوي في إذلالهم وتخذلهم. إذن هم خذلوا في حياتهم وبعد وفاتهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ومر معنا قبل قليل يعني صورة من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وتكلم معه عمر وعمر عجب من نفسه على جرأته ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اي ولا تصلي يا محمد على احد من هؤلاء المنافقين اذا مات ابدا وهذا ظرف لما يستقبل من الزمان ولا تقم على قبره اي ولا تقم يا محمد على قبر احد من هؤلاء المنافقين لتولي دف يعني لتولي دفنه والاستغفار والدعاء له. نعم ولذلك هؤلاء لا يدعى لهم هؤلاء الذين يموتون على الكفر والنفاق لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم نعم إنهم كفروا بالله ورسوله أي لا تصلي على المنافقين إذا ماتوا ولا تقم على قبورهم لأنهم كفروا بالله سبحانه وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون أي ماتوا وهم خارجون عن الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ولا تعجبك ابوانهم ولا اولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون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 كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداءه وبقضاء نبيه وربما كان في ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب وأن الله عذبهم بها في الدنيا في جمعها وفي الحرص عليها ثم لدينا قاعدة مكررها دواما كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليها فربنا يقول ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم أي ولا تستحسن يا محمد أموال المنافقين وأولادهم مما انعمنا عليهم استدراجا. طبعا هذا الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أمته نعم من أجل أن يعني لا ينظر إلى زخارف الدنيا. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. أي إنما يريد الله أن يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم. في حياتهم الدنيا بالهموم والغموم وبأخذ الذكاء منهم عن غير طيب نفس المؤمن حينما يدفع الذكاء ينشرح صدره ويدفعها بطيب نفس والمنافق كأنك تقطع منه قطعة وبما ألزم بالإنفاق فيه وبما يعتري أموالهم وأولادهم من مصائب وتعب في جمع الأموال ووجل في حفظها وخوف من زوالها وتفكير في عقوق الأولاد الذين يعني لا يستحقونها فيتفكر ذلك الذي لا يحتسب منها المال سيذهب في يد من لا يستحقه قل ربنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وربنا قال يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني لا يشعر الكافر أنه في استدراج قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون اي ويريد الله أن تخرج أرواح المنافقين من أجسادهم وهم مقيمون على كفرهم ثم قال تعالى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 واليسار منهم وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعداء كالضعفاء والزمى طبعا هكذا تجد يعني الذي يفتتن في الدنيا يتمسك بها خائفا عليها ولذا تجده يعمل وهو مهموم وينفق وهو مهموم والذي يريح الإنسان الذي يريح الإنسان هو النية الصالحة فيستخدم بالإنسان النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وهنا لما بين الله تعالى في الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصه التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الغزو زاد في هذه الآية مسألة أخرى وهي أنه متى نزلت آية مشتمله على الأمر بالإيمان وعلى الأمر بالجهاد مع الرسول استأذن أولوه الثروة وأصحاب اليسار استأذنوا في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين أي مع الضعفاء من الناس والساكنين في البلد وإذا انزلت سوره اي واذا انزلت عليك يا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سوره من القران فيها امر الناس بالايمان بالله وجهاد الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنك في التخلف عن الجهاد اصحاب الغنى والاموال من المنافقين وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أي وقال لك المنافقون يا محمد اتركنا نكن مع القاعدين في بيوتهم من الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الجهاد في سبيل الله تعالى إذن هذا هو ديدنهم في ذاك الزمان وفي كل زمان أنهم قد فتنوا بما اوتوا وهكذا الإنسان يستخدم نعم الله تعالى للتقرب بها إلى الله تعالى من فوائد الآيات الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافر الآيات تدل على قصر نظر الإنسان فهو ينظر غالبا إلى الحال والواقع الذي هو فيه ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيته للعبد عن فعلها وفضلها في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين هذه الصوائد التي ذكرها الأخوة في المختصر وبالإمكان أن يزاد إذا الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا وهذه يعني يأتي لها التأكيد ولا تجد المفتونين كثيرا ما يمدحون من مات على الكفر يمدحون من مات على الكفر مثل أنشتاين أو نحو ذلك فهذا من الفتنة ثانيا العدد لا مفهوم له فقوله سبعين مرة غير مراد غير مراد به المقدار من العدد بل هنا من أسماء العدد التي يراد بها الكفرة الاستغفار للمؤمنين نافعهم ولاحق بهم أما عدم انتفاع المنافقين فهو كفرهم ربنا قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله رابعا من أكثر الذنوب وأحاطت به خطيئته ورسخ في الفسق فلا يوفق للتوبة خامسا ينبغي لمن لا يصبر على حظ الشمس في الدنيا أن يشتنب من الأعمال ما يستوجب به صاحبه دخول النار إذ لا طاقه لأحد على تحملها إذن كل شيء يلسع الإنسان في هذه الدنيا يستذكر به أمر الآخر أنا يوم كنت أسير بالقرب من البيت وأحمل معي الكتاب قلت لعلي اجد أحد اعطيه دي فرأيت رجل جالس سلمت عليه لأعطيه الكتاب ومددت يدي فلن يرد السلام ورفض الكتاب فوقفت قليلا مرفوضا ثم رجعت خجلت قليلا لكن ماذا تذكرت تذكرت الخجلة بالآخرة فالإنسان ينتفع في كل شيء مؤلم في هذه الدنيا يستذكر أمر الآخرة سادسا فرح المتخلفين عن الواجب الشرعي دليلا على نفاقهم لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكدا عليهم وأيضا لكان يعني نغص كما وقع الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم سابعا على المرء أن يحذر مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتأمل اختيار لفظة خلافة دون خلف مع أن خلاف لغة في خلف وفي ذلك إشارة إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استنفر الناس كلهم للغزو ثامنا على المؤمن أن يصبر ويدفع بصبره وتحمله حر جهنم اما المنافق فهو يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها تاسعا من تصون من مشقه ساعة فوقع بداله التصور في مشقة الأبد كان من يعني كان اجهل من كل جاهل تاسعا لاخذ اعظم من ان يكون انسان قد رفضه الشرع ورده عاشرا المنافق والمتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة يعني شخص يتثاقل ويتخلف عن ما أمر به عند انتهاز الفرصة لأن الإنسان لما يفتح له باب خير يجب عليه أن يختنمه مثل أن نحن اليوم بدأنا بالعشر الأواخر من رمضان فينبغي أن نغتنم النهار وأن نغتنم الليل وأن لا نفرط في ساعة وأن نسعى لأجل أن السلام الذي ذكره الله تعالى في سورة القدر إذا المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاء الفرصة لا يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه كما قال تعالى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فينبغي على الإنسان حينما يفتح له باب الخير أن يغتنم حادي عشر إن من جزاء السيئه السيئه بعدها لن تخرج معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ثاني عشر في قوله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره دليل على انتفاع المقبور بوقوف من يقف عنده من الداعين أنا خرجت من العراق وليس معي سوى مصحف أهداه لي صديق وسبحان الله لما دخلت حدود هذه البلاد ونظرت خلفي ما حدنت على شيء فاتني من حطام الدنيا إلا الوقوف عند قبر أمي وأبي داعيا لهم ولكن أسأل الله تعالى أن يتقبل دعائي وعملي هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته